كالذين نتقبل عنهم احسنا ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنه ووعد الصدق الذي كانوا يوعدوا وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّتَكُنَّ لِيَ مَعْدًا أُخْرِجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ أَمِن إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقّ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ وعليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين ولكل درجه تمن اعْمِلُوا وَلْيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ